ليس الأولياته ابتداء أمنذوك هون أمنذو ولا لآخريته انقضاء ولا مشوك هونكم لذيكا وانسو الله هون أمنذو وموانذوك هون أمنذو لن مشوك هونكم لذيكا ليس الأولياته ابتداء ولا لآخريته انقضاء قال الشيخ العباد حفظه الله كلام ابن أبي زيد هذا منتزع من قول الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطل وهو بكل شيء عليم قال هو من أتواني ابن أبي زيد مقيراني يمتكولي وقد كان من يا الله عز وجل هو الأول والآخر يندي يومانز يندي ويمش يندي لي ظاهر باطن وهو بكل شيء عليم نينم جوزي وكيل كتو. قال وفي هذه الآية إثبات اسم الأول لله عز وجل. كت كاهي هنا كثبتيشة دينا للأول وألا عز وجل. يعني كدك ما يا الله الأول. الذي يدل على أن كل شيء أيل إليه ينهيل نفهميشكم بكل كتو واسم الآخر الدال على بقائه ودومه وآخريته. نجنا الآخر بيل نفهميشك وبكيا قاكي. الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى وآخريته قام بعيده ومشو نو مشوake هونا كمال زيكا وقد جاء تفسير هذه الأسماء في هذه الآية في حديث مستمل على دعاء يمكودا تفسير ماجناهايا كتكة آية كتكة حديث إليكوسانة دعاء وفيه اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر أخرجه مسلم في صحيحه من حديث يبي هريرة رضي الله عنه كدوة زمتم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء إيه Wendi wa mazo hakuna kabla yako kichochoche, waantal ahiru na wendi wa mwisho baada kashei hakuna kichochote baada yako, wa anta bahiru faisa fauka kasshei, wendiyo abvahir hakuna juu yako kichochote, wa Anal baatinu faisa duuna kasshei wendiyo bain hakuna chini yako kichochote. اقضي عنا الدين تلبي مديني وأغننا من الفقر نوت تجريشي نوفقيري الحديث خرجه مسلم في صحيحه رقم الفين وثلاثة عشر بعد السبعمائة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ومعنا قول ابن أبي زيد هذا anna allaha lam yasbikuhu adamun Wala la yalhaquhu adamun alino ha ibn abi ni kwamba allah hajatanguliwa na kukosekana lam yasbiquhu adamun allah hajatanguliwa na kukosekana yani ilikuwa hayupo alafu ndio akawepo hajatanguliwa na hivyo wa la yalhaquhu adamun wala haitampata hiyo kukosekana Kwa itakuwa hayupo tasamushu Lam yesbikuwa adamun Wala yalhakuwa Adam Hajatanguliwa na kukosekana Wala hatapatwa na kuingiliwa na kukosekana Wa ammal makhlukatu Falaha bidayatun sabaka Adam adamun Ama viumbe umwanzo ambau umetanguliwa na kukosekana Viumbe ilikuwa vipo, Allah ka viumba vika wapu Wa ammal falaha bidayatun tun haa adamun Ama viumbe vina umazo uli ulitanguliwa na kukosekana Walaha nihayatun yalhakuha adamun Na viumbe vina mwisho ambavyo vitapata huo u kukosekana. Lakini Allah sio hivyo Allah hakutanguliwa na kukosekana Wala hatapato na kukosekana huko mwisho wake وأما ما جاء في نصوص الكتاب والسنة من بقاء الجنة والنار ودوامهما ودوام أهلهما فيهما فلا ينافي كونه سبحانه الآخرة الذي ليس بعدها شيء أسمى أما نصز الزقودة زا قرآن حديثي زا Na kudumu kwa vitu hivyo vihili Wadawami ahlihima Na kudumu kwa watu wa peponi na omotoni Ndani ya pepo na moto Falayunafikaunahu Subhana akhir Hiyo haipingi kuwa subhana wa taala njei wa mwisho Aladhi al leisa baada huu shaiun Ambapo hakuna kituchote baada yake. Kuwa kuna pepo Na moto, na vitu hivi vitadumu Na watu wa Watadumu milele peponi Watu motoni na wale makafiri Ni milele motoni Hii haipingi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala Ndiye wa mwisho Ambaye hakuna kitu chote baada yake Kala Li anna bakaahu Lazimu li thati hii kwa Allah Kuna lazimu dhati yake Li anna bakaahu lazimu lithatihi. Sabu kubakia kwa Allah subhana wa Ta'ala kuna lazimiana na dhati yake yeye mwenyewe yake itabakia bi jannati nar wa man fa'innahu fa inahu muktasabun qad sha'a Allahu wa aradahu kinyume cha pepo na moto na vilivyo ndani yao watu aliomu wa ndani ya pepo na moto Vitu vyote vitakavyokuwa humo fa inahu muktasabun qad Allahu wa aradahu. Vitu hivyo vimepata jambo hilo alilolitaka Allah. Allah ndio ametaka kwamba vibakie milele Hivyo pepo na moto na watu wake si wenyewe venyewe kama vile Allah. Allah ni mwenyewe atabakia hakuna baada yake kitu ni yeye mwenyewe. Lakini pepo na moto Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye atakayetaka vibakie milele. Si wanafahamu? Eh. Hey. Walaula bi-yasha'uhu lam yahsul wa Allah singetaka isingepatikana hivyo wala isingetokea kwamba pepo itakuwa milele na moto milele na vilivyo ndani yao. Kama Allah hataki isingepatikana hayo. Kwa hiyo kwa pepo na moto ni kwa kutaka kwa Allah. يوتنا بالذي هو مدنياء لكن الله سبحانه وتعالى بقاؤه لازم لذاته قال ابن ابي العز الحنفي في شرح الطحاويه صفحه 29 بعد 600 وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهما بل بإبقاء الله لهما ابن ابي العز الحنفي Katika shafutthahaui yasema hivi Kubakia kwa pepo na moto Kwamba vitabakia milele Si kwa zati yao Balni kwa kubakishwa na Allah Allah ndia tekeithibakisha pepo na moto Na vilivyo ndani yake akavibakisha milele Sio vinyewe kwa vinyewe Pepo na moto vitabakia milele Wabaka uljannati wanar Leisa li Balbi ibka illa hilahuma وقول ابن أبي زيد ليس لأولي لأوليته ابتداء ولا لآخرية انقضاء أولا من قول التحوي في عقيدة أهل السنة والجماعة قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء قول ابن أبي زيد اللي في اسمه هي ليس لأوليته ابتداء حقونا kwa mwanzo wake hakuna kuanza wala mwisho wake hauna kumalizika kauli hii ni aula kuliko kauli ya al-Tahawi katika akida yake al-Sunna wal-Jamaa kwamba Allah ni qadimun bila ibtida ni wa zamani bila kuanza ni daimun bila intiha iko daimi iko milele bila kumalizika hasa kauli hii Ibn Abi Zaydin, ni aula ni bora ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء لماذا؟ لتعبيره بما يطابق اسم الله الأول والآخر كسباب قوله ابن يبي زيد كسباب يمسمواك ونوافك مدينة هايماويل يمسمواك هو ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء مسمه يوافق اسمه الله هنا مدينة مجينة الله الأول والآخر الأول يعني ليس لأوليته ابتداء والآخر ولا لآخرية إنقضاء ومسمه ابن أبي زيد يوافق هذين الاسمين هنا وافق هاي مويلية الله الأول والآخر كين يوميكا مسمه هكي الإمام الطحاوي قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء هون مشيكو ثانيا أو ثالثا قوله لا يبلغ كنها صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون فيما هي ذاته. قول ابن عبي زيد القيرواني كتك رسالة هي لا يبلغ كنها صفته الواصفون ونه كمسف الله حوويز وكفكية وهلسية وكمصف. لا يبلغ كنها صفته الواصفون ونه كمسف الله حوويز وكفكية وهكيك وكمصف الله سبحانه وتعالى Wala yuhitu bi amrihi al wala wenye kumfikiria hawezi wakayazungukia mambo yake ya atabirul mutafakkiruna bi ayati wenye kufikiria wanazingatia ayazaki zake wala yatafakkaruna fima hiati hiya dhatihi wala katika uhalisia wa dhati ونكون فكريا الله ونفكريا ألم ذاكي أيزاكي دالين زوزواكي لكن هو فكريه أحكيك وذاتيكي هو فكريه يمتفكرون يقول شيخ العباد أكفاسر فقرهي أهل السنة يصفون الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ala ma yaliqu bihi subhanahu wa ta'ala ahlus Sunna, wa namsifu Allah kwa zile sif, sifa ambazo ameisifia nafsi yake au sifa ambazo mtume wake sallallahu alayhi wasallam amemsifia kwa zile Fanana na utukufu wake subhanahu wa ta'ala ma maana, Waljahali wal jahli na kufahamu maana ya sifa hizo na kutojua aina yake sifa hizo wana msifu Allah vile vile sifa zilizosifia nafsi yake katika Qurani au sifa ambazo mtume amemsifu Allah katika hadithi alama yaliku bihi sifa zinazofana Allah subhanahu wa ta'ala na utukufu wake ma fahamil maana pamoja na ufahamu wa maana wanafahamu maana ya sifa hizi na kutojua namna ya sifa Ahlus wanajua maana ya sifa lakini hawajui namna ya sifa hizo ni vipi. Fahumu yuthbituna as-sifat wa la yabhatuna sunna wanathibitisha sifa hizo Allah lakini hawatafuti namna yake sifa hizo. Kwa namna yake iko vipi uko namna kadha aa a, -a hayo hawejui lakini wanathibitisha sifa zote za Allah subhana wa ta'ala alizo alizosifia katika Qur'ani na alizosifiwa na Mtume sallallahu wa wasallam katika hadithi zake sahiha Fahum yuthbituna sifati wa anka yabhasuna an kayfiyatiha ahlu sunna wanathbitisha Allah, lakini hawatafutini namna sifa hizo wa hum dunal al maana wa wa tegi allah namna sifahizo sifa hizo bila maana yake wa hum tumbil bil kayf duna al ma'na ahlu sunna wana mtegemezia Allah kayfiyan ya sifazaki zake lakini sio maana maana yanayojua maana yanajulikana kinyume cha hawa mahawari jina wengineo hawa wa, wana mtegemezia Allah vitu vyote sifa wanasema zote hizi wana anatikiwa ategemeze Allah subhanahu wa ta'ala hatujui maana ya uso hatujui maana mkono sio, idio, sio itikadi ya al-sunna wal jamaa Kuyo sunna wal jamaa wanajua maana sifa za Allah lakini wanamtegemezea Allah kaifia ya sifa hizo hiyo hakuna anajua. kama jaa dhalika wadihan fil atharil mashhur ri kama ilivyokuja hilo وازي وعزي كتك أثر مشهور يا إمام مالك رحمه الله عندما سئل عن كيفية الاستواء ألي فأوليز وكوسو نمنا استواء الله الرحمن على العرش استوى الله أمن لنساودي عرش أكاوليز وكيف استوى كالنساودي في فقال الاستواء بعلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب masu'alu anhu bid'ah ah. kulingana sawa kunajulikana namna yake haijulikani na kuamini istiwa ya Allah ni lazima lazima kila muislamu aamini kwamba Allah ameinika sawa juu ya arshi yake kutokana na aya nyingi alizozisema Allah za sifa yake hiyo ya istiwa ala arshihi wal iman bihi wajib kuamini jambo ni lazima Wasualu anhu bidhaa, na kuulizia ni wuzush Kuulizia namna ya isiwa, au namna ya mikono ya Allah, au namna ya uswa Allah Hii ni wuzush Haitaki muislamu muslamu kuulizia namna ya sifa za Allah, wa kaifiyatuhaa Kuyo jawabu hili, ni jawabu la sifa zoti za Allah subhanahu wa ta'ala Jawabu lakin hili laiba malik قال ومعنى كلام ابن ابي زيد أنه لا يستطيع أحد أن يصف الله بما هو عليه معنى من ابن ابي زيد قام بحويز يو يوتي كمسف الله سبحانه وتعالى قبلي أليف لا يبلغ كنها صفته الواصفون قال بأن يعرف كيفية اتصافه بالصفات حويز كجوة نمنا يصفك لأن ذلك من الغيب الذي لا يعلمه إلا هو. سبحانك كم أبو يا سيرزا ألوه أحبوا حكنا نجوا إسقواي نمنا يصفزاك حكنا يو يو تنا نجوا. جمان ابن أبي زيد لا يبلغكن صفته الواصفون وقوله ولا يحيط بأمره المتفكرون. Wala wenye kumfikiria hawezi kuya mambo yake Kala amrullahi minu huwa kauniyun kadariiyun Wa ma huwa diniyun shariiyun. Amri za Allah kuna ambazo ni kauni kadari ambazo za dunia na kwa makadirio ya Allah Wa huma maa huwa diniyun shariiyun. Na amri za Allah kuna ambazo ni zaki dini zaki shiria Zaki na zaki kisheria أمر الله منهما هو كوني قدري ومنهما هو ديني شرعي قال شيخ حفظه الله فالكوني مثل قول الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إني أمر كوني قدري أمر يكي دنيا مني كما كدريه الله جميلة الله كريتاك ليه وسمى لنقوة ينبهل هنا أمر كوني قدري إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون والشرع ديني شرعي مثل قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة أضان أمرش ودليف أن أمرش إحسان أن أمرش قواب وين يوندق wasaidia jamaa zako hii ni amri diniyun ya kidini yakidiniya kisheria mtu anapata thawabu kwa mambo haya jio diniyun shar'iyun kwa amri za Allah kuna kauniun qadariyun kama hilo jambo lolote ambalo Allah akitaka li liwe basi uliambia tu likawa hii ni jambo lolote la kidunia kauni kadari allu Allah lolote لا ديني لك دنيا أما هي ديني شرعي نهاية ما مموها مهاميما إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وكل من الأمر الكوني والأمر الشرعي مشتمل على حكمة فما قدره الله فلحكمة وما شرعه الله فلحكمة كلا أمري كلا موجة كتكيزون بيلي الكوني والأمر الشرعي كلا موجئين قصينا حكمة كحكمة الله فما قدره الله فلحكمة لولا تعلل للكدير الله وما شرعه الله فلحكمة لولا للك الله قادم يبادى فما قدره الله فلحكمة وما شرعه الله فلحكمة ويأمر ذاته كوني قدري ودين شرعي ذاته كحكمة ذا الله سبحانه وتعالى قال الشيخ وقد يعلم العباد شيئا من الحكم في الأمر الكوني القدري والأمر الشرعي ولكنهم لا يحيطون بحكم الله في خلقه وشرعه واتوانا إذا قدوا كيتكتك وقد يعلم العباد شيئا من الحكم واتوانا إذا كجوى كيتو كتك حكم هزو في الأمر الكوني كتك إلى يكوني القدري والأمر الشرعي ولكنهم لا يحيطون بحكم الله لكن هاوزي وكزيجوى زوت حكم ذا الله في خلقه وشرعه وشرعه كتك كوم باقواك نشيرياكي هاوزي كجوى هايو ولا يحيط به المتفكرون هاوز يكجوا حكم زوت زا الله سبحانه وتعالى في خلقه وشرعه فإن الواجب الإيمان بالقدر ديانبو ومقول لنا لزيما نكوى قدر ما كده يا الله والاستسلام للأمر والنهي نكو جسلميشا كو أمر زا الله كوزتكيليزا نما كتازو الله كويا واتا au aarif alibadu hikmadhali au lam yaarifuha sawa wacho walijua hikmadhayo au hawajua mara nyingi maulamao akiandika maneno kwa kusema hikma yake wallahu aalam ni kadha hikma yake wallahu aalam zao pamoja kwamba Allah zaidi kwamba Hawajui ni jiji zao. hakuna anejua hikma zote za Allah kufanya jambo hili, kufanyika nini hikma yake? Nini hikma yake? Hakuna anejua hayo. Ko wajib al-imanu ni kuwamini qadar walistislamu lilamri wan-nahi na kujisalimisha katika amri za Allah kusitekeleza na makatazo ya Allah kuyawacha. Sawa arif al-ibadu hikma dhalik, hikma am arifuha yaarifuha ni saa watu lijua hikma za au hawajijua mkozi yukouliza nini hikma ya mtoto kuzaliwa tu akafariki nini hikma yake ah, ni allah mwenyewe shakadiria hivyo si ndio allah mwenyewe shakadiria. huyu ataishi umri kadha huyu hataishi huyu atakufa ni yeye allah so, kwa nini wai wewe nani shaikh قال ولكنهم إذا عرفوا شيئا من ذلك زاد إيمانهم ويقينهم لكن واهو أهل السنة وكجو وجانبو كتشكهايو وزيد إيمانياه نوها ككواهو وإذا لم يعرف الحكم الحكمة في القدر والشرع فإن ذلك لا يثنيهم عن القيام بما هو واجب عليهم وسبجوا حكمة كتك قدر يا الله نشرية زال الله هلو هالي وزوي كتكليزة مامو يواجب كواه من الإيمان بالقدر أمبعوني كوا من قدر والانقياد للأحكام الشرعية نكتكليزة نكفوات حكم زك شرية وإذا لم يعرفوا الحكمة في القدر وسبجوا حكمة كتك قدر يا الله والشرعنا نشرية فإن ذلك لا يثنيهم عن القيام بما هو واجب عليهم هلوها لوزويه كتكليزة مامو يواجب كواو نيابي من الإيمان بالقدر هو من قدر يا الله والانقياد للأحكام الشرعية نقفوات حكم زكشرية قال والذي اجتمال عليه كلام ابن أبي زيد الرحمه الله نفي الإحاطة بالحكم والأسرار. نيا ليهمبايو يمكوسانيا. معنى ابن أبي زيد الرحمه الله نكونوا شجوجا حكما زوت نصيب زوتز الله لتعبيره بقوله المتفكرون ولا يحيط بأمره المتفكرون هي نكون نكونوا شا نكون kujua hikma zote za Allah subhanahu wa ta'ala hawajui hivyo hao mutafakkirun wala si al-maqsuud al si maksudio kujua hukumu za kisheria a hukumu za kisheria zinatakiwa mtu azijue hikam hewa. hikam na siri hizi ndio nafiu lihatati hikami wal asrar si kujua hukumu za kisheria siyo maksudio Kwa mbaha watu kujua hukumu za kishiria Aasio hivyo Hawezi watu kujua hikam za Allah Nathiri za Allah Waleisa almaksudu Maarifata al-ahkame Sima Simakusudio kujua hukumu za kisheria Kwa bahawawezi wawezi kujua Aa fa inna thalika matlubun Fihi il-ilmu wal-amalu Kwa nihilo natakiwa Naniyake kuna ilmu utekelezaji. Hino la kujua hukmu za kishiria Kila muisilama jatakiwa ajue hukmu za kisheria. Li kawlihi sallallahu sallam Fil hadith Ma anhu Fajtanibuhu Wama amartukum bihi fafalu minhu maistatatum Tumiasema Nililuk katazeni jipusheninalu Wama amartukum bihi Nanililuk wamri sheni Faffaalu minhu maistatatum Litekelezeni kiasi Mnachweza Maa nahaitukum anhu fajta nibuhu Wa maa amartukum bihi Faffaalu minhu mastataatum Nililu katazeni nalo Na nililu kuamri seni minhu mastataatum Litekelezeni kiasi mnachoweza Fattakullaha mastataatum Niteni Allah kiasi mnachoweza Kuyo amri za Allah Amri za mtume natekelezwa Kwa kiasi uwezo Lakini makatazo mtu hakuna kwamba hawezi makatazo lazima mtu awache hakuna kwamba master 3 katika makatazo wakuna master 3 eh? katika makatazo ni unaona eh maana haytu kumaanu faistani buu hakuna kwamba siwezi kuswali mialfajiri siwezi kutoka nyumbani hakuna cha kutoweza eh? eh. la makatazo eh la makatazo ni kujiepusha wewe mi siwezi kuacha kuvuta sigara hapana Ni maasi ya uje pushinao. kushinayo Huwezi kuwacha Wa kouluhu Yatabirul Fi ayatihi Koulu yabin yabin zaidin Fi ayatihi Wenye kufkiria Wanazizingatia ayazake Ayatullahi na waani Ayaza Allah zikosa mpulimili tunu wakownia Kuna ayat sharriya نا آيات كونية، فالآيات الشرعية هي التي اشتمل عليها القرآن الكريم، آيات آية ذكية شرعية نزيلها بزو إمزي كوسانيا قرآني تكوف، قرآني تكوف مكوسانيا آية والآيات الكونية نآيات نا كونية آياته في خلقه نعلم ذاك علقت كقوم كالليل والنهار kama kuumba usiku na mchana ni alama za Allah na alama za wuzuwake wa shamsi kamar kuumba kwake jua na mwezi wa ghairi kina na vinginevyo hizi ni ayatul kauniyah kule kwe, kuna ayat sharia ambazo aya za tukufu na kuna l ayatul -kaunia, alama za kidunia hizi zinazofahamisha uwepo wa Allah na uwezo wake mkubwa kama hiyo kuumba mbinguni na arli, usiku mchana na mwezi zote hizi ni alama za Allah subhanahu wa ta'ala wa ghairi na nyinginezo katika alayatil kauniyah wa yadullu lil'i'tibar bil ayati ash dalili ya kuzingatia aya za shar'iyah aya za Allah shar'iyah hizi za Qur'ani kwa maana tunatakiwa tuzingatie qawlullah azza wa jalla wa laqad yassarna lidhikri Fahalmi hal mim mudhakkir kwa kusoma kwa kukumbuka Fahalmi hal Jee yuko mwenye kukumbuka Wakaulu afala yatadabbaruna alqur'ana mbona hawa izingati qur'ani ama ala kulubin akfaluha au katika nyoyo zao kuna vifuniko zimezifunga nyoyo zao aya kuzingatia aya za Allah za Qur'an. Wa qawluhu ta'ala kitabun anzalnaahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkaru ulul albab. Qur'ani ni kitabu cha Allah tumekuteremshia kitabu chenye kubarikiwa ili wazingatie aya zake ulul albab na ili wapate mawiaadha wenye akili. Waliyatadhakkaru قول الألباب نائلي وفتموعد ونوقبوك ويني أكيلي هزي آية زوتي إي نزنغمزي ونيني الآيات الشريعية أبزني تكف ويدل للاعتبار بالآيات الكونية قول الله عز وجل دليل زا كزنغتية علام زا عظا زا كدنيا قول الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لا آيات اللي وللألباب حقيقة كت كوم بمبينون عرضي نو بيشانة وسيكون أمكانة كنا ألاما زويزوا الله قويني يكيلي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لا آيات اللي وللألباب كنا ألاما زقونيشا زويم mkubwa و الله قويني يكيلي الذين يذكرون الله قياما Wakuudan Waala junubihim Wale wanumtada Allah Halia kusmama na halia kukaa na halia kulala Woyetafakkaruna Fii khalqi samawati wal arli Na wanafikiria Katika kumbwa mbingu na arli Rabbana maa khalakata Hatha batila E mula wetu huja vitu hivi Kwa mchezu na kwa batil Subhana kutakasika kwako Na kila upungufu Fakina athaba naar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 فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ذو تهزي نعلم ذا كونيشا اوزو مكبوة والله وواتو ونياكيلي لقوم يعقلون واتو ونياكيلي ونوفهم وسيوناكيلي واتو هوا جامينه في هوا ناكيلي سيديو ايه هو انا عقلي حتى kama تراب ثم vya kidunia بشر akili yote wa qawluhu wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun wa min ayatihi an hizo hizi ni ayat kauniyyah katika alama za Allah Subhanahu wa Ta'ala na alama za uwezo wake ni kukuumbeni nyinyi kutoka na mchanga thumma idha antum basharun tantashiru. kisha mara mnapokuwa watu mnatawanyika mna, mna, mna na kutembea wakati mlikuwa ni turab tu meumba kutoka na turab wa ayati katika alama za uwezo wa Allah an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu iliha Ni adha kumu kwa nafsi zenu akakumu biini hawa wake zenu litaskunu ilayha ili mtulizane kwao wajaala baina kumma mawaddatan wa Akatia baina yenu mapenzi na huruma. Inna fi dhalika la li liqaumin yatafakkarun. Katika haya kuna alama za Allah za uwezo Allah kwa watu wenye kutafakari. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم بيكا تكالمز وزو الله نكوم بميقنا عرضي نتفاوتي لغزين ونرنجزين زوتي نووزو الله إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريجُمُ البرق خوفا وتمعا وينزل من السماء ماءا فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعطلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وقوله تعالى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 إنه على كل شيء قدير هززوتني آيات كونية في بتيشة الله سبحانه وتعالى زهافة دنياني وقوله ولا يتفكرون في هي ذاته ولا فكري كتكوها لسيو ذاتياك أي الله عز وجل بذاته وصفاته الخالق وما سواه مخلوق الله عز وجل wa dhati yake na sifa zake na kisichokuwa Allah makhluqun ni chenye Wakad wa kad marra fi kalami ibn abd rahimahullah at-tafwidh sifat katika maneno ibn abd rahimahullah kutegemeza namna ya sifa zake hii anategemeziwa Allah hiyo namna sifa zake hakuna anejua isipokuwa Allah wa annahu la yablugh kunha sifatihi alwasifun Na kwamba wenye kumsifu Allah hawezi kufikia uhalisia wa sifa zake yani kaifia sifa zake wa kama annahu la yajuzul bafu fi kayfiyatis sifati kama ilivyo kwamba haifai kutafuta na kupekuwa pekuwa namna sifaza sifa za Allah Fakadhali kalaya juuzulbahtu fiikai fiyatithati. Vile vile haijuzu kupekuwa pekuwa na kutafuta katika kujua namna ya ya Allah. Pia hiyo haitakini. Laya jifakadhali kalaya juuzulbahtu fiikai fiyatithati. Vile vile haijuzu kutafuta, na kupekuwa pekuwa katika kujua namna ya dhati ya Allah. Wali qala huna. Wala yetafakkaruna Fima hi thatihi Ai hakiikataha Walkaifiyya Alati عليha Hawa Katika kutafuta uhalisia Wadati yake Ai Nanamna ambayo Dati yake juu yake Kuyo ahlusunna Hawa fikiri Katika mambo Yakutafuta Sampuli ya za Allah Wala sampuli ya dhati Ya Allah azza wa jalla والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على ربنا محمد وعلى آله وصحبه أجمع